وحشتني وبتوحشني وهتوحشني ليالي هواك وغصب عن غرام قلبك هكون جنبك وكون وياك أنا جنبك يا أحلى غرام ومش هستنى أي كلام هتعشقني وهعشق فيك ملك والشوء بيجري في انا هكدت في عيني وانام ومش هستنى اي كلام هتعشقني وهعشق فيك بقوال ليه فيك اكثر ملك وخلاص هوايا بناديد ليه أترملك والشوق بيجري في دمي ليه؟, ليه فيك اكتر منك وخلاص نوايا بينا دي فيك اكتر منك والشوق بيجري في دمي وحشتني وب وحشني وهتوه وحشني ليالي هواك وغصبنا غرام قلبك هكون جنبك واكون وياك انا جنبك يا احلى غرام ومش هستنى اي كلام هتعشني وهعاش فيك بحواك ايه فيك اكتر ملك وخلاص If you